أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لو انزلنا هذا القران على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا خشية الله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا لرأيته خاشعا متصدعا خاشعا متصدعا من خشية الله Watilika alamthalu nagribu halin nasi la ala humi ya tafakaru. La ukuwa tumitiremsha hii Qur'ani juu ya mlima. Basi bila ya shaka ungeliwona ukinye nyekea. Ukipasuka kwa kofu ya mwenyezi mungu. Na hiyo mifano tunawapigia watu ili wafikiri.